بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الانسان من نقطه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا إنا أعتبنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيلا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينه ويثيمه وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا مقم قديرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نبضرته وجزاهم بما صبروا جنة وحذيرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت حقوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت خواريرا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 كبيرا عليهم ثياب سندس خضره وإستبرق وحلوا أساور من ثبتهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آفما أو كفورا وائكل اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسكد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون